انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ذل ذي ثلاث شعب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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَأَيُّ يَوْمٍ إِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ